فما زلنا مع حديث بريد من كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام هذا الحديث الذي يعتبر أصل في بابه جاء في بيان أحكام عظيمة. بمسائل الجهاد وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه هذا الحديث الذي قال الحافظ وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه أو في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزو على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلو ولا تغدر ولا تمثل ولا تقتل وليدا وإذا لقيت عدوك وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم. ثم اه فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم ادي عندي شقه انا ثم ادعهم الى الاسلام فانهم اجابوك نعم فان اجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المجر... المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاتألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون أهون من أن تخفروا ذمة الله وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث العظيم الذي فيه هذه المسائل والفوائد أولها في بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهز الجيوش ويبعث بها من غير أن يخرج معهم وفي هذا بيان لحكم من أحكام الجهاد وأن الجهاد فرض عين وفرض كفاية وفرض العين كما سبق بيانه لا عذر لأحد في التخلف عنه أما فرض الكفاية إن قام به طائفة من المسلمين سقط فرضه أو وجوبه على بقيتهم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك ولا ريب أنه كان مشغولا بأمور الأمة وأمور الأمة متعلقة بتعليمهم وبالقيام على شؤونهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان إمام المسلمين وكان قاضيهم وكان قائدهم وكان أولا وقبل كل شيء نبيهم ومعلمهم ومربيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في كل جيش من جيوشه جهزه او غزا طائفة من المشركين بل خرج في اكثر غزواته و امر على بعض الجيوش غيره من اصحابه وخرجوا من دونه وهذا فيه بيان أن الأعمال أن الأعمال متفاضلة وأن من الأعمال ما ينبغي أن يقدم على غيره من الأعمال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج في كل جنازة صلى على ميتها لأنه كان عنده ما يشغله وما هو أهم من اتباع الجنازة إلا أنه كان يشهد الكثير من جنائذ أصحابه بل إنه لما ماتت المرأة السوداء التي كانت تقم مسجده أي التي كانت تنظف المسجد النبوي والصحابة اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والهدى في الجنازة التعجيل بها وعدم تأخيرها فعجلوا بغسلها وتكفينها وتجهيزها والصلاة عليها ودفنها فدفنوها من ليلتها فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فأخبروه خبرها قال ألا آذنت فصليت عليها ثم خرج إلى البقيع وذهب عند ووقف عند قبرها وصلى على قبرها رضي الله تعالى عنها في هذا أنه كان يشهد مثل هذا الخير إلا أنه دائما وأبدا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشغولا بأمور الأمة بأمور الأمة كلها من تعليم وقيام بشؤونهم وحل مشاكلهم وفض نزاعاتهم وقيادتهم في جلوسهم واستقبال الوفود القادمة إليه وإلى غير ذلك من هذه المسائل العظام، فهذا دليل على هذا الأمر. ولكن ولكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه ممن يتركون ممن يتركون الفاضل للمفضول، بل كانوا يتركون المفضول للفاضل. ما كان الصحابة يتأخرون عن مجلس ذكر للجلوس في الطرقات والشوارع التي نهوا عن الجلوس عندها أو لتضييع أوقاتهم على شاشات التلفاز أو ما إلى ذلك مما ابتلي به الناس اليوم بل إذا تركوا أمرا من هذه الأمور الظن بهم أنهم في أمر أهم منه الظن بهم أنهم في أمر أهم منهم. وهذا الظن لا يستطيع أحدنا أن يظنه في في في غيره من المسلمين من إخوانه. لأن الغالب على الناس اتباع الحوا واتباع الشهوات. الغالب على الناس الغفلة والبعد عن ذكر الله تبارك وتعالى بخلاف ما كان عليه سلف هذه الأمة الغالب عليهم الغالب عليهم المواضع على الخير بل الأصل فيهم الشرف على الخير والتنافس بل وشدة التنافس فيه فلا يضيعون منه شيئا رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وأمر عليه أميرا وينبغي لكل جيش أن يكون عليه أمير بل لا يخرج لا يخرج جماعة من الناس مسافرين إلا ويؤمر عليهم أحدهم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأدب من آداب السفر وأدب من أداب السفر الجيش التأمير على الجيش من باب أولى من باب أولى لأن يحتاج إلى تنظيم يحتاج إلى قيادة يحتاج إلى أمور كثيرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على الجيوش من يراه أهلا لذلك كما أمر أسامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان شابا لا يزال صغيرا شابا أمره على جيش فيه الشيخان فيه أبو بكر وعمر وهذا عند قبل وفاته صلى الله عليه وسلم قال وإنه لخليق للإمارة أي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة عند مشارف المدينة ووصلهم خبر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وموقف من المواقف العظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذ جيش سام وما رده أبدا وقد بلغه خبر العرب التي ارتدت عن دين الله جل وعلا والتي تغير حالها قال ما كنت لأرد جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا جيش أسامة ورجع إلى المدينة وبمجرد دخول الجيش المدينة خرج أبو بكر لقتال أهل الردة وأمر على المدينة أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذه المواقف العظام لا تكون إلا من مثل هؤلاء الرجال العظام أمثال الجبال الذين رباهم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه التربية العظيمة من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أنه كان إذا أمر أميرا يوصيه في خاصته في خاصة نفسه يوصيه وأول ما يوصيه به يوصيه بتقوى الله جل وعلا أن يستقي الله أن يستقي الله تبارك وتعالى في سره وعلانيته لأن تقوى الله تبارك وتعالى رأس الأمر كله إذا اتقى العبد ربه تبارك وتعالى يخاف أن يقع في معصيته إذا اتقى العبد ربه جل وعلا يخاف من أن يظلم شيئا من أن يظلم الناس من أن يظلم نفسه من أن يظلم من معه من إخوانه من الجنود يخاف الله تبارك وتعالى لأجل أنه حقق التقوى الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول وصيته للأمراء ولغيرهم يوصيهم دائما وأبدا بتقوى الله تبارك وتعالى كان فقال أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين وبمن معه من المسلمين خيرا يعني من الجنود أوصاه بهم خيرا كيف هي الوصية بهؤلاء خيرا أو كيف يتحقق هذا يعني الأمير الأمير يكون مع الجنود مع جنوده أو مع إخوانه من المسلمين يكون معهم ساعيا دائما وأبدا في مصلحتهم في مصلحتهم وفي الإشفاق عليهم وعدم التضييق عليهم بأن يرحم ضعيفهم وأن يكون مع صغيرهم وما إلى ذلك من هذه المسائل التي ينبغي أن يسير بها الأمير مع جيشه ثم قال الأمر الذي من أجله جهز هذا الجيش ومن أجله رحمه الله ومن أجله أمرهم بالخروج لأميرهم الغزو في سبيل الله تبارك وتعالى أغزو على اسم الله لأن الذي أمرنا بهذا هو ربنا تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بمقاتلة أعداء الله جل وعلا هو الذي أمر المسلمين بغزو المشركين لإعلاء كلمة رب العالمين جل وعلا كما مر معنا في الحديث الذي قبل هذا حديث أبي فريرة على اسم الله في سبيل الله على اسم الله يعني مستعينين بالله جل وعلا ممتثلين أمره تبارك وتعالى في سبيل الله مخلصين له النية لا تبتغون بغضوكم هذا غير مرضاة الله تبارك وتعالى ليست لكم ليس لكم مقصد العلو في الأرض ولا الغنائم ولا السمع والرياء ولا أن يشهر بكم ولا أن تكتب أسماؤكم وما إلى ذلك من المقاصد الدنيئة التي ربما يسعى من أجلها من لم يبلغ درجة هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم قاتلوا من كفر بالله اغزوا على اسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ثم قال اغزوا لا تغلو والغلول من الغلول والغلول هو كتم شيء من الغناء يغنم المقاتل شيء يكتمه ولا يظهره لأميره هذا الكتم يسمى غلول وله عقوبة شديدة عقوبة أخروية وعقوبة دنيوية العقوبة الأخروية أن من غلى يأتي بما غلى يوم القيامة يأتي بما غلى يحمله يوم القيامة يعذبه الله جل وعلا به وهذا من باب الجزاء من جنس العمل وفي الدنيا يعاقب كذلك بأن يحرق له الأمير ما أخذ ما غلبه إلا ما كان من سلاحه أو من دابته من الحيوانات عقوبة في الدنيا له وهذا من باب معاقبته بنقيض قصده لا بلول فيه التي خرجت في سبيل الله لإعناء كلمة الله تبارك وتعالى ولا تخذروا والغضر هو الخيانة وهو من أذم الخطال عند الله تبارك وتعالى والخيانة قد تكون بخيانة من معك وقد تكون بخيانة غيرك ممن تقاتل لأن المقاتل قد يكون بينه وبين عدوه معاهدة قد تكون هدنا قد يكون صلح فإذا كان هذا لا يجوز أن يتبع بغدر المسلم لا يكون غابرا أبدا فالغدر الخيانة وهي مذمومة عند الله تبارك وتعالى والنصوص في بيان هذا كثيراً ثم قال ولا ت ولا تغذروا ولا تمثيلوا يعني التمثيل بالقتل بأن تقطع بعض أعضائهم يعني يمثل بأبدانه هذا كذلك عمل قبيح الميت وإن كان كافرا له فرمته فلا يجوز العبث بها. وبالتالي لا يجوز التمثيل بالقتل وإن كانوا من المشركين وإن كانوا من المشركين استثنى بعض أهل العلم مسألة في هذا الباب قالوا إذا مثل أعداؤنا بقتلانا هل يجوز أن نمثل بقتلاهم أم لا إذا مثلوا بقتلانا هل يجوز أن نمثل بقتلاهم أم لا والخلاف بين من قال بجواز ذلك عند هذه الحالة قدم قدم هذا على أساس هو العمو ومعاقبة معاقبة من عاقبنا بمثل عقوبته قالوا هذا هو الخصوص يعني قالوا يجوز التمثيل بقتل من مثلوا بقتلانا من باب قول الله تبارك وتعالى وان اللي آه... آه... كاين ايه وين عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وال آه... ايه الاخرى كذلك لا لا مو الجزائيه ها آه... آه... من منعت... اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم استدل بهذا قالوا هذا خاص والخاص مقدم على العام المهم أن في هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم دليل على عدم جواز التمثيل بالقتل ولو من وان كانوا من المشركين ثم قال ولا تقتل وليدا الوليد هو الصبي الذي لم يبلغ بعد حرم قتل الصبية قتل الصبية في الجهاد في سبيل الله لا يجوز للمقاتلين أن يقاتلوا الصبية من أن يقتلوا الصبية من المشركين أن يقتلوا الصبية من المشركين لأنه لا ذنب لهم لأنهم لا ذنب لهم في هذا وهذا الدين العظيم جاء بتحريم الظلم بكل أنواع لا تزر وازرة وزر أخرى هؤلاء الطبية لا يتحملون أوزار آبائهم الذين يقاتلون المؤمنين بل لا يقتلون يصبون ولا يقتلون يعني يدخلون في السبيل ثم قال وإذا لقيت عدوك من المشركين يعني بعد هذه الأحكام المتعلقة وليست هذه كل الأحكام جاء في أحاديث أخرى النهي عن قتل الشيوخ والعجائز وقتل المرضى وقتل العباد في معابدهم هؤلاء كل هؤلاء كلهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم عن قتلهم في القتال في سبيل الله تبارك وتعالى ثم قال ثم قال فإن وإذا لقيت عدوك من المشركين قبل, يعني قبل أن تبدأ في القتال أدعوهم إلى ثلاث خصال ثلاث خصال الأولى أن تدعوهم إلى الإسلام أن تدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فقبل منهم فإن أجابوا ودخلوا في الإسلام عصمت دماءهم وأموالهم أو عصمت دماءهم وأموالهم لا يجوز مقاتلتهم إلا أنه ينبغي أن يعلموا حكما من الأحكام أنه الواجب عليهم أن ينقلبوا أو أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، يعني أن يتركوا دار المشركين إذا أثنموا وفلدهم لا يزال على الكفر فإنه يجب عليهم خلاف بين أهل المهار هل يجب عليهم في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين هل هذا للوجوه أم هو للندم الصحيح الذي تعرضه النصوص الأخرى مثل الحديث الذي مر بنا حديث عبد الله بن عمر أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران مشركين هذا دليل على, على تحريم الإقامة والمقد فيهم قالوا في هذا الحديث دليل على عدم الوجوب في قوله فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين يعني إن أبوا دليل على أنهم أن الأمر بالنسبة لهم للخيار يعني مخيارين بين أن يتحولوا أو أن يبقوا في بلدهم أو في دارهم إلا أن هذا يحمل على أنه إما أن يكون قبل أن يفرض الأمر بالهجرة من دار المشركين أو يحمل على أنهم إذا كان لهم عذر في عدم الخروج والهجرة من دار من دار المشركين فإن كان لهم هذا العذر حبسهم. عن التحول فإنهم يكونون كأعراب المسلمين كأعراب المسلمين لا حق لهم في الغنيمة والفين فبعده وشقا فإن وكفا إلا أن يجاهدوا لا لا لا فإنهم أبوا فإنهم أبوا فأسألهم الجزيع <تصفيق> بعد ال... <تصفيق> <تصفيق> طيب فإن فإنهم أبوا فسألهم الجزية يعني هذا هذه الخص الثالثة الخصلة الأولى أن يدعوهم إلى الإسلام الخصلة الثانية أن يدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أي إلى دار الإسلام الخصلة الثالثة أن يدعوهم أن يأمرهم بالجزية فإنهم قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية يعني الجزية هي ما يدفعه ما يدفعه الكافر ما يدفعه الكافر الذي فتح المسلمون بلاده مقابل الحماية التي تكون له على على على الدولة الإسلامية يعني الدولة تعطيه الحماية أو تحميه وتحمي رعيته وفي مقابل هذا يدفع الجزية لأجل ذلك يعني الجزية ليست ضريبة يعني لأن الضريبة دفع مال بغير حق دفع مال بغير حق ولذا سمي بهذه التسمية، بخلاف الجizia، بخلاف الجizia. يعني الذين يدفعون الجizia لهم حق الحماية على على دولة الإسلام. ثم قال فإنهم أجابوك فقبل منهم، يعني قبل منهم الجizia واتركهم هذا آخر شيء. يعني لا تقاتلهم إنهم. قبلوا ودفعوا الجزية فإن أبوا أبوا الإثلاف وأبوا التحول وأبوا دفع الجزية يعني هذه الخصال الثلاث أعرضوا عنها وردوها قال فاستعن عليهم بالله يعني استعن بالله وتوكل عليه تبارك وتعالى في مقاتلتهم فاستعن عليهم بالله وقاتلهم وقاتلهم ثم قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الذمة هي العهد الذمة هي العهد يعني إذا حاصرت أهل حصن والحصن هو البلد الذي يكون محاط بالصور ويكون له أبواب يعني يكون محصن فإذا حاصر المسلمون حصن من الحصون والمحافظة يعني تمنع على أهل آه ذلك الحصن ال ال المأونة وأمور كثيرة مثل ما هو الآن الحصار على على, على على على المسلمين في في غزة في فلسطين من قبل أعداء الله اليهود محافظة بحيث لا يدخلهم شيء لا من ماءون ولا من أدوية ولا من, من بنزين ولا من هذه الأمور كلها فإن وقع هذا ثم سألوك أن تعطيهم ذمة الله أي عهد الله أو ذمة نبيه أي عهد نبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيهم عهد الله ولا عهد النبي بل تعطيهم ذمتك يعني تقول أعاهدكم تقول أعاهدكم لأن العبد مهما يكن الإنسان مهما يكن فإنه ضعيف مقصر قد يقع في المخالفة فإذا أعطيتهم ذمة الله ثم نقض هذه الذمة نقض هذا العهد يكون النقض لعهد الله جل وعلا ويكون جرمه وخطره عند الله تبارك وتعالى عظيم أما إذا كان عهدك وذمتك الأمر أهون فالأمر أهون عليك أي على الأمير والقائد قال قال اجعل لهم ذمتك ثم قال فإنكم إن تغفرو ذممكم أي تنقضوا ذممكم أهون من أن تخبروا ذمة الله فإن أرادوك فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله يقول لك مثلا نزلنا على نقبل بحكم الله قل فأنزلهم على حكمك تقول حكمي فيكم كذا وكذا لما لأن نفس الأمر فإنك لا تدري فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أمنا فإنك لا تدري أتصيب فيه يعني إن أنزلتهم على حكمك فإن أخطأت فالأمر أهول فإن أخطأت فالأمر أهول أما إذا أنزلتهم على حكم الله فإن أخطأت الخطأ مضاعف لأنك أخطأت في تنزيل حكم من الأحكام أولى وثانية لأنك تقولت على الله جل وعلا ما لم يقل وحكمت حكمت في دين الله جل وعلا ما لم ينزل به سلطانا وهذه عظيمة عند الله تبارك وتعالى داخل في كبائر ما نهى الله عز وجل عنه وأن تقول على الله ما لا تعلم هذا الحديث أول فائد من فوائده كما سبق فيه بيان فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشغل كان يشغل أمور عن الخروج في الجهاد وبعضهم قال أن هذا فيه فائدة أن العلم تعلمه وبثه أفضل من الجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يمنعه من الخروج بقاؤه لتعليم أمته بقاء. بقاؤه لتعليم أمته من الفوائد كذلك عظم فائدة الوصية عظم فائدة الوصية فيها خير عظيم ولهذا الله جل وعلا أوصى عباده المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصي أصحابه بل وأوصى الأمة كلها يعني بعد أصحابه رضي الله تعالى عنهم من الفوائد كذلك أن أعظم الوصية الوصية بتقوى الله لأنه رأس الأمر. الفوائد كذلك أن بعث الصرايا والجيوش كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فوائد كذلك أنه يجب على الأمراء على الأمراء والولاة أن يختاروا ما نعم؟ ما شكراه دليلنا القرآن؟ ها برا سيارة هذه علي. ما علي شيء ما شاء الله كي كان كان الخير مش قلت ايه ان يختار لرعيته الافلحة والايثر في قوله وبمن معك من المسلمين خيرا من الفوائد كذلك فائدة التوجيه على الاستعانة بالله والاخلاص له في العمل الاستعانة بالله في قوله بسم الله والاخلاص في قوله في سبيل الله فيه كذلك فيه كذلك دليل على وجوب مقاتلة الكفار في قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله قاتلوا من كفر بالله فيه كذلك تحريم الغلول تحريم الغلول وأن من غلى يأتي بما غلى يوم القيامة الغلول عموما يعني عموما يعني هذا وإن كان ورد في حكم الغلول المتعلق بغنائم القتال إلا أنه يع حتى ما هو تابع لبيت مالي المسلمين أن يأخذه إحنا شاع عندنا ش عندنا وهذه من الظواهر السيئة إنه الناس بعض الناس يأخذون ويستبيحون المال العام يقولك تع تع الدولة تع الحكومة يعني تع الحكومة جائز سأخلو كان هو من الحكومة هذا من من من المخالفات ومن أخذ المال بغير حق ومن الظلم ومن الغلول بل إذا كان يعني مثل ما يحتجون به تعل الحكومة ولا قديما كانوا يقولوا تعل بايلك يعني هذا في الحقيقة يكون جرمه أعظم لأنه إذا كان تعل تعل مال عام يعني عموم الناس عموم الناس عموم الناس لهم حق فيه كل الناس سألوا به فسرقتك له كأنه تعدي على الناس جميعا كأنك تعديت على جعل الحكومة ومن يحكم ومن تحكمهم ما العام يعني يكون أشهد بخلاف ذا الإنسان تعدى على من واحد بعينه وإن كان إثم وجريم من الجرائم ومعصي من المعاصي إلا أنه دون الأول إلا أنه دون الأول من الفوائد كذلك تحريم الغدر تحريم الغدر والغدر قلنا معناه الخيانة وأعرفه بعضهم بأنه الخيانة في موضع الأمانة يعني في الموضع لأن الناس يستأمنونك سواء على أموالهم أو على أعراضهم أو ما إلى ذلك يعني هو أشد من الخيام وهذا وهذا أصح أشد من الخيام فتقول أنت في هذا وهذا يكون متى؟ يكون إذا عهدت عدوك واستأمنك بعد ذلك تروح تغدره بعد ذلك يقول يقول أعطيتك تقول للعدو أعطيتك الأمان يفتح الأبواب ولا تخف ثم يفتح الأبواب تجهز على على كل من جاء في طريقك من رعيته ومن أهله وأبنائه فهذا غدر حرمه الإسلام علينا حرمه الإسلام علينا ويدخل في هذا ما كان فيه حكمه وما كان من جنته. ولهذا جاءت حريث قتل المعاهد لأن المعاهد أهل الذمة لأن المعاهد مستأمن بين المسلمين مستأمن بين المسلمين فإذا قتل كان هذا غدر عظيم يشفى كذبه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة وعيد شديد في حقه وإن كان كافرا إلا أن العهد والأمان في دين الإسلام عظيم عظيم هذا الدين دين وفاء بالعهد وأول العهود عهدك مع الله عز وجل ومن عهدك مع الله تبارك وتعالى هذا أنتفي بكل العهود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أمر منه جل وعلا عظيمة من العظائم ولا يكون يعني الغدر الخداع أو الخديع التي تكون في الحرب ليست من الغدر قد يقول قائل كيف نوفق بين نهي النبي عيسى والسلام عن الغدر وبين قوله الحرب خد خدعة أو الحرب خدعة أو خدعة، ها؟ خداع، إيه صحيح خداع أحسن. الحرب خدعة. هذا ويتينا الحديث اللي بعد هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا آآ آآ كان خارجا في غزوة واربي إلى غيرها، يعني خرج أو في أمور أخرى. أمور أخرى في مقاتلة الفقهاء يستدلون أو يستشهدون إن صحت بما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج إليه أحد المشركين معاوية بن ودد لمقاتلته فعلي رضي الله تعالى عنه قال لم أخرج لمقاتلة رجلين خرج هذا وخرج علي رضي الله قالوا ما خرج لمقاتلة رجلين فالثاني ظن أنه معه واحد من الأصحاب مجرد ما التفت ضربت عنقه مجرد ما التفت ضرب رأسه علي رضي الله تعالى عنه وأجهز عليه بل أن تعود يتكبره طيب من فوائد يعني هذا ليس من هذا القبيل الحرب خداع هذه صنة من سنن النبي عليه صلى والسلام بل هذه من السياسة الشرعية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم إياها أمته في فقه ال ال القتال في فقه القتال وستأتي بعض الحديث في هذا الباب من الفوائد كذلك تحريم التمثيل ب المشركين وظاهر الحديث يفيد العمو ومنهم من قال يعني من أهل العلم من ذهب إلى استثناء التمثيل بمن مثل بقتل المسلمين والله أعلم الراجح في المسألة من الفوائد كذلك النهي عن قتل الصبيان من الفوائد كذلك عظم بيان عظمي أمر الدعوة إلى الله جل وعلا وأن الدعوة وأن دعوة العدو واجبة من الفوائد كذلك. وجوب الهجرة من بلاد المشركين الى بلاد الاسلام من الفوائد كذلك ان من ترك الهجرة حكمه حكمه في الغنائم والفيء حكم الاعراب الاعراب لا يعطون لانهم إلا من جاهد منهم. الغنائم هي الأموال التي تدخل بيت مال المسلمين بالقتال والفي هي الأموال التي تدخل من غير قتال تدخل إلى بيت المال المسلمين. وهذه تقسم على على الأمة تقسم على الأمة. الأصل في مال الأمة أن يقسم على أفرادها بما يستحقون بالتسوية. المفروض هيدا هذا هو عندنا عندنا ما ندخل في المشاكل. طيب من الفوائد كذلك على قادة الجيوش أن يعطوا أعدائهم عهدهم لا عهد الله وأن ينزلوهم على حكمهم لا على حكم الله لأن نقض العهد او مخالفة الحكم اذا كان من القائد اهوى من الفوائد كذلك عظم عظم جناية القول على الله بغير علم ثم بعد هذا الحديث أورد الحافظ عليه رحمة الله حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمتعلق بأمر من الأمور التي هي من السياسة في القتال وفي حروب كم قال وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه متفق عليه هذا الحديث وبيان احكامه وفوائده نؤخر الحلقة القادمة بحول الله والله نسأل أن ينفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بك أبارك, فيك أبارك.